يا ايها الذين امنوا لا تعدوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا ولا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 وَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَعْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النفب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق الس... اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مقمطه غير متجانف باثم فان الله غفور رحيم يسالونك ماذا احل لهم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 إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من أره ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا منه اثْنَيْ عشر نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَا كُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا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 فاعف عنهم واصبح إِنَّ الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أَخَذْنَا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة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 يا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا على أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا دَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يخرجوا مِنْهَا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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتب عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قربا قربانا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتقبل مِنَ الْآخَرِ قال مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتقبل مِنَ الْآخَرِ قَالَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت الي الى يذاك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ فتكون من اصحاب النار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 قال يا ويلتا أعدلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعَذِّبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير.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 فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين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 ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أَنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروع قصاص فمن تصدق بِهِ فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وطفينا على آثارهم بِعِيسَى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التورا وآتيناه الْإِنْجِيلَ فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعرة للمتقين وليحكم أَهْلُ الإنجيل بما أنزل الله فيه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 ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة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 فإن تولوا فاعلم أَنَّمَا يُرِيدُ يريد الله أن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ببعض ذنوبهم كَثِيرًا كثيرا من الناس لفاسقون أفعكم الجاهلية يرون. وَمَنْ ومن مِنَ من الله حكما لقوم يوقنون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 عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 وَإِذَا نابيتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعقلون قل يا أَهْلَ الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمَنَّا بالله وما أُنْزِلَ إلينا وَمَا أنزل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 وترى كَثِيرًا منهم يسارعون في الْإِثْمِ والعذوان وَأَكْلِهِمُ السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينعاهم الربانيون والأحباغ عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون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 وليديدن كثيرا منهم ما أُنْزِلَ إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم بل مسيح بن مريم إلا رسول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 سرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا سبئت ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن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 وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الحق وَنَطْمَعُ أَنْ يدخلنا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 فمن لم يجد فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حلفتم وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن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 مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هذيا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره